هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو ماكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أدر كبير وما لكم لا تؤمنون يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أقذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده, على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم دردة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الفسماء والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى ال جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا, انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتنشوا نورا فضرب بينهم وقفره فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى, قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتعبفتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله قصه جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم ماغري مولاكم وبئس المصير الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقشت قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحمي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون والمصدقين والمصدقات واقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله, ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء, والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب اصحاب الجحيم اعلموا انم الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر وتنازع بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم تراه مصفرا ثم يكون عطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله غربوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت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 وجعلنا في ذرزيتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آسارهم برسلنا وقفينا, وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه المنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة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 فآمنوا برسوله يؤتكم كتلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفذ لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل